Book 2 60 Situn 60 Pankas Filbank Fi elbank bank Ma sooviks kontot avada Uridu an aftah اريد ان افتح حسابا هنا جواز سفري هنا جواز سفري ياسين المعطرس وهذا عنواني وهذا عنواني مسوفيك سينوما كونتول راها كاندا نقود في حسابي اريد ايداع نقود في حسابي ما سووكسينما كونتولت راها فوتا سحب نقود من حسابي أريد سحب نقود من حسابي ما سووكسين كونتو فاليا كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي Ma sooviksin reisi tšekki rahaks vahetada. Uridu an asrifa shekan sijahian. Uriid an asrif, šekan sijahian. Kui kõrged on tasud. Kam kõimat urrusum? Kam kõimat urrusum? Kuhu ma alla kirjutama pean? Aine jämbagi an uakka? Aine jägeb an uakka? Ma ootan panka üle Saksamaalt. On ta hiwala min Almania. An tair min Almania. Siin on al mu kontonumber. number. Huna rak muisebi. Huna rakam heisabi. Kas raha on saabunud? Hell wasad inukud al هل وصلت النقود مصابقك سلها تد أريد أن أص هذه النقود أريد أن أصرف هذه النخود مل هو الس دولار أحتاج لدولارات دولارات أمريكية لدولارات أميكية؟ Valuan antke mulle väike sait kuupööre. Min fadlik aatni awraqan naqdiyatan saghira. Min fadlik aatni awraq naqdiyya saghira. Kas sin on sularaha automaati? Hal Kui المبلغ الذي يمكن välja võtta? Kemil märgulg lavi yumkin sahbu? Kam al mablag alladhi yumkin sahbu? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Ay bitakat i'timan Teksti ja raamatu leiad aadressilt wwwbook 2de